وإلى عاذ أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتكون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 واعجبتم أن جاءكم ذكر من ربك على رجل منكم ليُذركم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 وَمَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُورَ الطَّائِنِ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ هنجینا هوا الذین معه برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنون برمود اخاهم صالحا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهِ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ الله لكم آية فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَمَا تَمَسُّوهُ مِنْ وَذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالْكُرُوُ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَقِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالوا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 فعقر ناقت وعته و عن أمر رَبِّهِمْ وَقَالُوا وقالوا يا صالح بِمَا بما تعلو كُنْتَ إن كنت من المرسلين فأخذت قوم الرجفة فأصبحوا في ذاريم جاثمين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رب. بي و نصحت لكم ولا كن لا تحبون الناصحين ولوط اذ قال لقومه تُونَ الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتذنون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قَوْمِهِ إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم 11. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 12. وأمطرنا عليهم مطرا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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين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 فَيَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ